الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لي يوم الدين إياك أعوذ وإياك أستعين إله الصلاة والمصطفين صوتًا لذيلاً عنه على غير المطلوب عليه رفوا سبحسنا ربكا أعلى <تصفيق> الذي خلق فسوها والذي قد وفهدا والذي أضرج المرعى وجعله مؤتاء أحوا سنقرم كم لا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهران وينسوك الي من السر فاذكر ان بعد الذكر ساد الكون من خشا ووجدنه الاشق الذي يصل النا والقرى الذي يصل النا والقرى ما يرجف فيها ولا يحيا ولا تحن تذكر قيل انما سوى وطئ فصلى فلتؤثرون الحياه الدنيا خير ولا الاموات خيره ولبقا انما لا تصحح الروح صحوه بالراهن و